وإذ قلتم يا موسى لنصبر لن على طعام واحد فدع لنا ربك فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بق لها وقثائها وعدسها وبصرها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 فَكُنْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً, وموعظة للمتقين